book 2 50 e 1 51 51 by pazarin qada' al-hajat qada' al-hajat dua t shkoj n بيبليوتهك اريد ان اذهب الى المكتبه العامه اريد ان اذهب الى المكتبه العامه دوا ت شكوي ن ليبراري اريد ان اذهب الى مكتبه بيع الكتب اريد ان اذهب الى مكتبه بيع الكتب دوا ت شكوي ت كيوسكا اريد ان اذهب الى كشك الجرائد اريد ان اذهب الى كشك الجرائد دوا ت مار هوا ن ليبر اريد ان استعير كتابا اريد ان استعير كتابا توا ت بلي ن ليبر اريد ان اشتري كتابا اريد ان اشتري كتابا توا ت بلي ن غازيت اريد ان اشتري جريده اريد ان اشتري جريده dua t shkoj në bibliotek t marr një libër urid të an a fëhabe ila al maktaba al amma liki astaeira kitaban urid an a fëhab ila al maktaba al amma liki astaeir kitaban dua t shkoj N librari t blej 1 libër. Urido an adhab ila al maktaba liki ashtari kitaban. Urid an adhab ila al maktaba liki ashtari kitaban. Dua t shkoj te kioska per t bler 1 كازتا اريد ان اذهب الى الكشك لكي اشتري جريده اريد ان اذهب الى الكشك لكي اشتري جريده دوا ت شكو ت اكلستي اريد ان اذهب الى اخصائي نظارات اريد ان اذهب ila aḫissā'i naẓẓārāt dū'a t shkoy n supermarket <t -shkoi> urīdu an adhhab ilā as-sūpermārket urīd an adhhab ilā as-sūpermārket dū'a t shkoy t furri i books اريد ان اذهب الى المخبز اريد ان اذهب الى المخبز دوا ت بلي سيزه اريد ان اشتري نظاره اريد ان اشتري نظاره دوا ت بلي فروتا و بيريما اريد ان اشتري فواكه وخضروات اريد ان اشتري فواكه وخضروات تو ت بلي سميت و بوك اريد ان اشتري خبز حمام و خبز عادي اريد ان اشتري خبز حمام و خبز عادي Dua të shkoj te okulisti për të blerë syze. اريد ان اذهب الى اخصائي نظارات لاشتري نظاره. اريد ان اذهب الى اخصائي نظارات لاشتري نظاره. Dua të shkoj në supermarket për të blerë, fruta dhe perime. Uridu anë e dhëhëbë ila supermarket li ështëria fawakeh wa khudrawat. Urid anë e dhëhëbë ila supermarket li ështëri fawakeh wa khudrawat. Dua të shkoj të furri i bukës për të blerë سيميت و بوك اريد ان اذهب الى المخبز لاشتري خبز حمام و خبز عادي اريد ان اذهب الى المخبز لاشتري خبز حمام و خبز عادي